وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 والله أسأل أن ينفعني أن وإياكم بما أقول, بما أقول وأن يرزقني, وأن يرزقني وإياكم وإياه الاخلاص وإياه في القول والعمل, والعمل وفي السر والعلن وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه في موازين حسناتنا يومنا نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم أحبتي في الله يقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا اولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون ولا يهتدون سبيلا فأولئك حسب الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما قال البغوي رحمه الله نزلت هذه الايه في ناس اسلموا بمكه ولم يهاجروا وخرجوا في صف قريش يوم بدر فقتلوا يومها فنزلت هذه الآية وهذا الذي قاله البغوي رحمه الله, الله, الله إنما استله من أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي خرجه الطبري وغيره، أنه رضي الله عنهما قال كان قوم اسلموا بمكة ولم يهاجوا وكانوا يستخفون بإسلامهم فأخرجتهم قريش يوم بدش، فأصابتهم سهام المسلمين فأحزن ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إخواننا من المسلمين وخرجوا كرها فنزلت هذه الآية وهذه الآية أيها الكرام من أوضح الادله على وجوب الهجرة على كل مسلم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن دار الكفر إلى دار الإسلام والحكم لا يقتصر على ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ولا على ما كان يوم بدر بل هو حكم عام إلى قيام الساعة قال ابن كثير رحمه الله وهذه الآية الكريمة عامة في كل مسلم أقام بين ظاهراني المشركين وهو يقدر على الهجره وليس متمكنا من إقامة دينه فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية إذن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فرض عين على كل مسلم قادر عليها والأدلة على هذا كما أسلفت كثيرا من كتاب الله ومن سنة رسوله وعلى ذلك أجمع العلماء يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي معنا ان الذين توفاهم الملائكه ظالم انفسهم ظالم انفسهم بترك الهجره يوم اسلموا واقاموا بين الكفار ولم يخرجوا من بين اظهرهم الى الله ورسوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم تعنفهم الملائكة عند الموت فيما كنتم ماذا كنتم تصنعون وماذا كنتم تعملون وعلى أي أرض كنتم تقيمون قالوا كنا مستضعفين في الأرض فأجابت الملائكة أولم تكن أرض الله واسعه فتهاجروا فيها ثم ذكر الله عز وجل مصير هؤلاء في الآخرة قال فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا وهذه العقوبه تدل على وجوب الهجره لان العقوبه على الترك دليل على الوجوب كما هو مقرر في علم الاصول بل هذه العقوبة تدل كذلك على أن ترك الهجرة ليس حراما فحسب، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب إذ توعد الله عز وجل فاعلها أعني فاعل ترك الهجرة بهذا المصير الأليم في الآخرة ولم يستثني ربنا تبارك وتعالى إلا من كان لا حول له ولا قوة من أي جنس كان إلا المستضعفين من الرجال أو النساء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان منهم عبد الله بن عباس وامه ما هاجروا لكن لاستضعافهم فكانوا ضعفاء لا حول لهم ولا قوه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يملكون زادا ولا يملكون راحله ولا يهتدون سبيلا لا يعرفون طريقا في الصحراء يخرجون به ومنه إلى بلد اسلامي يعبدون الله فيه فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما إذن هذه العقوبة الأليمة لمن ترك الهجرة وهو قادر عليها فأقام في ذلك الكفر ودار الكفر قيل هي الدار التي لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها بشعائر الإسلام الظاهرة كالأذان والجمعة والجماعة والأعياد فالبلد التي لا يستطيع المسلم فيها أن يظهر شعائر الإسلام الظاهرة هذه دار كف. وبعض أهل العلم يختار قولا آخر يقول دار الكفر هي الدار التي يعلم فيها حكم الكفر على حكم الإسلام فالعبرة بالغلبة فإن كانت أحكام الكافرين غالبة فالدار دار كفر إذن دلت, دلت, الآية دلت الآية التي دلت معنا على وجوب الهجرة, على الهجرة ودلت على أن تارك الهجرة متوعد بعقوبة في الآخرة ثم إن هناك عقوبة أخرى في الدنيا ثم إن هناك عقوبة أخرى في الدنيا لتارك الهجرة وهي أنه ليس له من محبة المؤمنين وموالات المؤمنين شيء قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين آمنوا خاطبهم الله باسم الايمان فدل هذا على ان المسلم اذا ترك الهجره لا يكفر بالضر فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء والموالاه معناها المحبة والنصرة فليس لهذا المسلم الذي أسلم وآمن بالله وبرسوله لكنه لم يهاجر واقام بين الكفار ليس له من مودتنا الموده الكاملة وليس له من نصرتنا نصره كامله الا اذا استنصرنا في الدين استغاث بنا من اجل دينه فعندئذ ننصره نصرا للدين لا لا الا ان كان بيننا وبين من استغاث بنا عليهم عهد وميثاق وهذا يوضح لك, يوضح لك ما وقع يوم الحديبية، مع, مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وآله وسلم يوم, جاء يوم جاء أبو بصير, بصير ابن سهيل, ابن سهيل, ابن سهيل, عمر ابن عمر سهيل بن عمرو، عمر جاء يجر جاء أغلاله, أغلاله وقيوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره النصره المعروف أو النصرة المعروفة؟ ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, وسلم عليه على ان شفع فيه فقال لسهيل بن عم دعه لي بل اجزه أجز لي طب اتركه لي يشفع, يشفع رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ذلك لان العهد كان قد انتهى سواء, سواء ابرم بالكتاب او كان بالقول وبقي التوثيق بالكتاب وفي المقابل, وفي المقابل نار المعتصم, نار المعتصم, نار المعتصم يوم, بلغته يوم بلغته صرخة المسلمة, المسلمة ومعتصماه وكانت, وكانت في أرض الكفر في عمورية, في عمورية جيش الجيوش, الجيوش وخرج فنصرها, فنصرها, فنصرها, فنصرها بل فتح الأرض والبلاد وجعل العباد عبيدا لله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقد جاءته رسالة من أسير من اسرى المسلمين في أرض الكفر يستغيثه بها فجيش الجيوش فخرج ففتح الأرض وحرر الأسرى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم ودينهم ميثاق هذا من أدلة الكتاب على وجوب الهجرة وأما السنة فهي بأنواعها دالة على وجوبها أيضا عند الطبراني بسند حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين المشركين وفي لفظ أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين فتبرأ فتبر النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم بين أظهر الكفار وهو قادر على الهجره وهذا يدلك على وجوب الهجره وحرمة الإقامة في دار الكفر والحكم عام غير منسوخ حتى لا يظن ظن أنه كان في زمانه صلى الله عليه وسلم في حسن. بل هو عام كما سأدلل بعد قليل تبرأ رسول الله ممن أخام ولم يهاجر بل هاجر بنفسه صلى الله عليه وسلم من أحب البلاد إلى الله ومن أحب البلاد إليه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في ظلمة الليل باكيا يقول والله انك لأحب أرض الله إلا الله وإناك لأحب لا أرض الله إليه ولولا ان قومك أخرجوني منك ما خرجت ويأمر أصحابه بالهجره وقبل ذلك كان قد أذن لهم أن يهاجروا للحبشه في الهجرة الأولى وفي الهجرة الثانية غير أن الهجرة إلى الحبشه لم تكن واجبة إنما كانت مباحة لأن الهجرة آنذاك إلى الحبشة لم تكن الحبشة آنذاك دار إسلام حبشة آنذاك كانت دار كفر لكن غاية ما كان فيها من مزية تفضل فيها مكة أنه كان فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد فأذن النبي لأصحابه أن يهاجروا إليه فهاجروا في الهجرة الأولى ثم جاءهم نبا كاذب فعادوا ثم رجعوا بأعداد زادت على العدد الأول أضعافا ثم هاجر, ثم هاجر صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابه, الصحابة إلى, المدينة الى المدينه وجوبا تركوا, تركوا أرضهم, ارضهم وتركوا اموالهم وتركوا اولادهم, أولادهم, أولادهم وتركوا اقوامهم وخرجوا لله ولرسوله صلى الله عليه وآل وسلم والحكم عام كما ذكر في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها إذا الهجرة والتوبة قرينان فالتوبه لا تنقطع إلا عند طلوع الشمس من المغرب وكذلك الهجرة وفي سنن, وفي سنن النسائي بسند الحسن, الحسن من حديث, حديث عبد الله بن وقدان السعدي رضي الله عنه قال, عنه قال وفدت, وفدت على رسول الله صلى الله عليه, صلى وسلم عليه وسلم في وفد من قومي كلنا له حاجة قال وكنت آخرهم دخولا فقلت يا رسول الله إني تركت من ورائي وهم يزعمون أنه قد انقطعت الهجرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوت الكفار. إني تركت من ورائي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، فقال لا تنقطع الهجرة ما قوت الكفار. إذن الهجرة, الهجرة باقية إلى قيام الساعة ما قوت إلى الكفار كما قال صلى الله عليه وسلم, وسلم عليه, وسلم عليه, وسلم عليه وسلم ومن ثم ومن أجمع المسلمون بل أجمع علماء المسلمين على وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن دار الكفر إلى دار الإسلام وإن تعجب فأعجب من شباب المسلمين الذين تغير عندهم الحال وانقلبت عليهم الموازين فصاروا يهاجرون من دار الاسلام الى دار الكفر يسر احدهم جدا اذا وافق له على تاشيره للبلد الفلاني من بلاد الكفار هجره وهجر لليونان وهاجروا الى معاقل الكفر ومعاقل الكفر, ومعاقل الكفر ويزداد, ويزداد السرور, السرور اكثر واكثر, وأكثر, وأكثر له ولاهله اذا جاءته الموافقة على الجنسيه فصارت له فصارت جنسيه أمريكية, امريكيه او انجليزيه او, أو فرنسيه, أو, فرنسية أو, غيرها او غيرها من جنسيات الدول الكافره يفرح لها جدا ولا يدري صاحبنا انه بهذا قد قال بعض العلماء فيه قولا غليظا ذلك لانه ستسري عليه احكام هذه الدوله فلو خرجت هذه الدوله يوما ما لقتال المسلمين وجب عليه أن يكون جنديا في صفهم فإن لم يكن هو فأولاده كما وقع في الحرب على أفغانستان وكما حصل في الحرب على العراق خرج في جيوش الامريكان مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خرجوا يقاتلون من يوافقونهم في العقيدة لرفع راية الصليب كما قال كبيرهم ستكون حربا صليبيه فخرجوا تحت راية الصليب لحرب الإسلام من أجل الجنسيه أحبة الكرام الهجرة من دال الكفر إلى دال الإسلام واجبة كما ذكرت وأعلم اني أطلت في المقدمة واعذروني لكن أردت, لكن اردت ان اصل, أصل بكم الى سؤال, سؤال. لماذا, لماذا شرعت, الهجرة؟ شرعت الهجره وما هي وما الغاية, الغايه التي امرنا بالهجره من, من, من, أجلها؟ من اجلها يا ترى, يا ترى لماذا, لماذا يؤمر المرء ان يخرج من بيته يخرج من ماله يخرج من وطنه الى وطن اخر والى بلد اخر ليس بلده الغايه, الغاية, الغاية أن تقيم الغاية التي من أجلها خلق, خلق. <هي> عبادة وهي عبادة الله تعالى, تعالى. تعالى. قال الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة واياي فاعبدون يا عبادي الذين يلزين آمنوا. يلزين آمنوا إن أرض واسعة, واسعة وإيايا, وإيايا فاعبدون فمهمتك, فمهمتك الأصلية والفرعية, والفرعية مهمتك, مهمتك الاولى والاخره ان تكون عبدا لله من, من اجل من هذا خلف قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون, ليعبدون. فأفادت, فافادت الايه آية أمرين. آية امرين الاول انك امرت بان تعبد والثانية, والثانيه الا تصرف, ألا تصرف شيئا من العباده الا لاله واحد هو الله. الله رب العالمين, رب العالمين. لا تصرف منها شيئا لملك مقرب, مقرب ولا لنبي مرسل منه. ولا لولي صالح فضلا عن الحجر والشجر والأولياء مهمتك, مهمتك, مهمتك الأولى والاخره أن تكون عبدا فإن ضاقت عليك أرض فانتقل لأرض غير الأرض حتى تقيم الغاية التي لأجلها قلها, قلها, قلها, قلها, قلها, قلها, قلها, قلها, قلها فلا تكن الأرض مانعة لك من أن تعبد من الله تبارك وتعالى. وتعالى لا يسوغ لمسلم أن يتخلف عن العبودية من, العبودية من أجل أنه, أنه مستضعف ألم أن تكن الأرض الله وسعة؟ فتهاجر, فتهاجر فيها من أجل, أجل إقامة العبودية, العبودية هذه هي الغاية الأصيلة, الأصيلة التي لها, التي خلق. لها خلق. خلق ولا, ولا يظنن ظالم من كلام هذا ان المرأة خلق ليعبد الله لان الله يحتاج لعبادته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فالله غني عن خلقه جميعا وعن طاعتهم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وفي صحيح, صحيح مسلم, مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرضيه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانثكم وجنكم كانوا على اتق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانثكم وجنكم كانوا على اتق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء هذا هو الاصل خلقت للعبودية ليس إلا في كل حالة كنت فيها أن تعب في حال الضيق عليك أن تقيم العبودية ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه الآية نزلت في المسلمين يوم كانوا بمكة كانوا لا حول لهم ولا قوة قبل الهجرة أمرهم الله بكف اليد وأمرهم مع هذا أن يقيموا الصلاة والزكاة إقامة للعبودية رغم الاستضعاف. وفي حال الساعة والرخاء أمرت بالعبودية الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة والآتوا الزكاه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة إذن عليك, إذن عليك أن تقيم عليك هذا, الأصل هذا الأصل الذي له خلق والأمر... على أي عرض كنت وعلى أي حالة كنت, كنت, كنت, أي حالة كنت, كنت أنت, عبد. عبد. انت عبد والعبد معناه, معناه, معناه أنه لا خيار له إنما يفعل ما يؤمر به لا خيار, لا خيار له مطلقا, له مطلقاً. وما, كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيره من امرهم أمره خيارك الوحيد, الوحيد أن تردد الوحيد مع المؤمنين الصادقين في كل زمان, في كل زمان ومكان. ومكان سمعنا, سمعنا وأطعنا, وأطعنا إنما كان, إنما كان قول المؤمنين, المؤمنين إذا دعوا إذا الله إلى الله ورسوله الله ليحكم بينهم, بينهم أن يقولوا, يقولوا سمعنا, سمعنا وأطعنا, واطعنا وأولئك هم المفلحون والأمر ليس سهلا سهل سهل الأمر في الحقيقة, الحقيقة ليس سهلا أن, أن تخرج من هواك أن تخرج من عرفك, من عرفك ومن عرف الناس, الناس وأن تخرج عن هواك وعن هوى هو الناس فتكون لواحد فقط هو الله تكون حيث يأمر ولا تكون حيث ينهى الأمر صعب ومن ثم أمرت بالصبر فيه قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده رب السماوات والأرض فاعبده واستضر لعبادته هل تعلم له سمية؟ رب السماوات والأرض فاعبده واصبر اصبر نفسك على هذه الإبانة والمرء لا يؤمر بالصبر على شرب الماء لأن الماء سهل لا يحتاج إلى صبر إنما تؤمر بالصبر على الأمر الشاق على النفس والعبودية فيها مشقة لكنها سهلة على من يسر الله له ويسر الله عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واصبر نفسك إذن الامر شاق لكنه سهل على من سهله الله عليه فالغاية التي من أجلها خلقت أن تكون عبدا قضيتك التي تعيش من أجلها وتموت من أجلها أن تكون عبدا نعيش للعبودية لله ونموت لها لا نعيش لا لأوطان ولا نموت, لا نموت لأوطان لا نعيش لأرض, لأوطان ولا لا لأرض, ولا لأرض ولا نموت لأرض إنما نعيش عبيدا لله ونموت يوم نموت, يوم, يوم نموت عبيدا لله جل وعلا قل إن صلاتي ونزكي ومحيايا ومماتي, ومماتي لله رب العالمين لا شريك, لا شريك لك وبذلك لك أمرت وأنا أول, أول المسلمين هذه قضيتنا الارض لا تعظم لذاتها وان كان التعظيم للبلاد فاحب البلاد الينا ما كان محببا الى الله والى رسوله صلى الله عليه واله وسلم فاحب البلاد الينا مكه او المدينه على الخلاف بين العلماء ايهما افضل فمن قائل بان مكه افضل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنك أحب أرض الله إلى الله وإنك لا لأحب أرض الله إليه ومن قائل بأن المدينة أفضل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أيضا أنه قال فيها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم إن رسول الله بعد فتح مكة ما عاد إليها لا هو ولا خلفاء بل ولا الصحابة أجمعون كل من خرج, من كل من خرج منها مهاجرا لم يعد إليها بعد فتحها ولما مات سعد بن خول رضي الله عنه في مكة وهو من المهاجرين رثاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لكن البائس سعد بن خوله يرفي له رسول الله ان مات بمكه ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم خائبين إذا قضيتك الكبرى ان تكون عبدا لله جل وعلا بل إن شئت قلت قضيتك الكبرى والصغرى أن تكون عبداً ليس إلا ومن ثم أقول لما الحيرة وللحديث تتمة بعد جلسة الإصطراء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فلما الحيرة إذن إذا كان هذا هو الأصل الأصيل في كل مكان وفي كل زمان وفي أي حال أن تكون عبدا فلما الحيرة التي انتابت البعض في الأيام الماضية نقول كذا أو نقول كذا, أو نقول كذا. نقول كذا. إلى أين نسير وما هو المصير لمن عيره ليس لك إلا قضية واحدة أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى الدين هو الدين لم يتغير فما كان دينا قبل الخامس والعشرين هو الدين بعد الخامس والعشرين وما كان منهجا للسير إلى الله جل وعلا قبل الخامس والعشرين فهو المنهج, المنهج بعد الخابس والعشرين لم يتغير, لم يتغير ولم يتبدل. يتبدل السلفية ليست حزبا ولا جماعة ومن أرادها حزبا أو أرادها جماعة فقد أخطأ السلفية إنما هي منهج لفهم الكتاب والسنة بل إن شئت قلت لفهم الإسلام بل إن, بل إن شئت قلت, قلت السلفية, السلفية منهج لفهم, لفهم العبودية, العبودية كيف تكون, كيف تكون. ذلك لأن, لأن العبودية إنما هي أقوال, هي أقوال وأفعال واعتقادات ليست, ليست العبودية أن تقول أنا عبد. بالكلام دون الفعل, الفعل. العبودية, العبودية يعني الإسلام, يعني الإسلام. والإسلام, والإسلام يعني العبودية فإن كنا نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد فنقول ايضا الإسلام قول وعمل واعتقاد والعبودية قول وعمل واعتقاد لكن كيف لكن تصح كيف أقوالك؟, أقوالك وكيف, وكيف تصح, تصح أفعالك, أفعالك؟ وكيف, وكيف تصح اعتقاداتك جاءت السلفية منهجا رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خط خط مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله وتلا قول ربنا تبارك وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ذكر صلى الله عليه وسلم <تصفيق> افتراق الأمم افترقت النصارى وافترقت اليهود وتفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل يا رسول الله ما هي قال الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فأمارة الطريق إلى الله الطريق المستقيم أعني أن يكون المرء في أقواله وأفعاله واعتقاداته على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يتغير مع الأحداث ولا يتغير مع الزمن قد تتغير بعض الفتاوى لكن الطريق طريق واحد والمنهج منهج واحد وطريقة التغيير واحدة طريقة التغيير <تغير> عندنا معاشر المسلمين من أهل, من أهل السنة واحده, واحدة نص ربنا نصر عليها, عليها إن الله لا يغير ما بقوم, بقوم حتى يغير, حتى يغير, يغير ما, بأنفسهم ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير, حتى يغير ما بأنفسهم وصولنا, وصولنا التي كنا ننادي, ننادي بها, بها ولذلنا بفضل الله أربعة, أربعة, علم, أربعة علم, علم, علم, علم وعمل ودعوة وصب تضمن وصبر هذا سورة العصر, العصر قال الله تبارك وتعالى والعصر, والعصر إن الإنسان إن لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب فذكر الله عز وجل أن الخسارة تعم جنس الإنسان كله إلا من استثنى الله وهم قلة قليلة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين هي فئة قليلة شعارها إيمان وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصف والإيمان لا يكون إلا بعلم ومن ثم, ومن ثم قال, قال الله لنبيه فاعلم, فاعلم أنه لا اله الا الله, الله واستغفر لذنبه بواب على, على هذه الآية البخاري فقال باب, باب العلم, العلم قبل القول والعمل. والعمل فلا بد من علم فاين الساعين له في, في هذه الهان الايام الهان الهان ايام المعن لا بد من, من علم يصحح, يصحح الأقوال ويصحح الأعمال ويصحح, ويصحح, ويصحح العقائد ثم إن, إن العلم لا يطلب لذاته، إنما يطلب العلم من, من أجل العمل، إنما يطلب العلم من أجل العمل، فنقوم بالعلم الذي علمنا فنطبقه واقع محسوسا في الأرض. ثم ننطلق بعد ذلك دعاه الى الله جل وعلا نوصي بالعصيب ونتواصله نامر بالمعروف وننهى عن المنكر فان اصابنا ثم اذى صبرنا بل الاذاء في مقابل الامر سنه راتبه يا بو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك, إن من, ذلك أزم من أزم الأمور من أزم فكأن, فكأن كل آمن بالمعروف, بالمعروف وكل ناهن عن, عن المنكر لابد من أن يناله ينال ينال شيء من الاذى, من الأذى, من الأذى فعليه, فعليه أن يصبر عليه. عليه هذه, هذه أصولنا أصول التي نقولها في كل وقت, كل وقت. لكن, لكن يحزن, يحزن المرء إذا نظر لحال الإخوة لحال الناس لحال الإخوة أعني أين هذه الأصول؟ أين العلم الذي ندعو أنفسنا والناس إليه أين العمل وأين العبادة في أيام الفتن مع أن العمل في أيام الفتن أيام الغفلة أعظم كان رسول الله يصوم شعبان ويستكثر من صيامه قيل له في هذا قال ذاك شهر بين رجب وشعبان يغفل الناس عنه فكان النبي يعمره صلى الله عليه وسلم وقال أحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه وينام سدسه فيقوم في وقت تغفل فيه العيون فالعبادة في وقت الهرد في وقت الفتنه في وقت انشغال الأذهان أجرها عظيم. عظيم فأين, فأين عبادتنا؟, عبادتنا وأين أعمالنا وأين دعوتنا؟, دعوتنا؟, دعوتنا لما وقعت, لما وقعت الأحداث قلنا الحمد لله جاءت لانفراج سننطلق, سننطلق دعاة إلى الله, الله جل, وعلا جل وعلا في كل مكان, مكان. كنا نقيد قديما أذكر, أذكر وربي أنه قيل أنه لي في أمن, قيل في أمن الدولة قال لي, قال لي, قال لي عمله الله بما يستحق قال اقتربت الساعة هل رأيت اولادك قبل ان تاتي بجره قلم استطيع ان ترى اولادك بعد ذلك ابدا ثم قال ذي ماذا سب وشتم وكلام معروف وقال ان امسكت هذا فاعلم انك قل يا رحمن يا رحيم قلنا جاءت الثوره فانفراج فا... فا... فا... فا... دعويه سننطلق الاخوه في, في مكان كل مكان دعاة, دعاه الى الله, دعاة دعاة الله جل, وعلا. جل وعلا اين هذا الان جاءت الانفراج فنمنا اعلم من اخواني من, من كان قديما لا يركب سياره الا انطلق داعيا الى الله فأنا بعد إذن فأولكم حديث صغير في السيارة فيذكر حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم في بعض معاني الحديث يدل الناس على القيام لا نريد من الناس شيئا هذا أصلنا لا نريد من الناس صوتا ولا صراطاً لا نريد منهم شيئا مرادنا أن ننقذهم من النار دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي يحتضر قال أي غلام قل لا إله إلا الله. الله فنظر الغلام إللا إللا إللا أبيه إلى أبيه قال أطعب القاسم فقالها الغلام, الغلام ثم مات فخرج, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا وسلم وهو يقول الحمد لله, لله, لله الذي لله أنقذه بي من, من النار ماذا استفاد المسلمون بإسلامه ما استفادوا شيئا لكن مهمتنا عقمناها أننا عبدنا الخلق لله ربعي بن عامر يوم دخل على رستم ملك الفرس قال من انتم قال نحن المسلمون ومن المسلمون قال ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء الله من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جول الاديان الى سماحه الاسلام ومن ضيق ومن الدنيا, الدنيا إلى ساعة, ساعة الدنيا, الدنيا والاخره والآخر. هذه مهمتنا علم وعمل ودعوة وصب ثم أقول أخي المبارك كي لا تتحير اعرف قدرك وأنا لا أخصر مثبتا لأحد لكن من أنت حتى تتابع الأخبار في كل يوم أكثر من عشر ساعات هذا حال الجميع الآن إلا من رحم الله ينام, على, ينام الأخبار على الأخبار ويقوم على الأخبار, الأخبار وينام على التحليلات السياسية, السياسية والنشرات, والنشرات الاقتصادية ليلاً ونهاراً من أنت؟, من أنت حتى تضيع عمرك هكذا الناس حسمان عالم وعامي عالم مجتهد وصل للرقفة لاجتهاد هذا, هذا, هذا, هذا, هذا لابد أن يتابع هذا الواقع بلا شك حتى يستطيع, يستطيع أن, يفتي أن يفتي الناس في هذه النوازل, في هذه النوازل. فالعلماء, فالعلماء يقولون, يقولون الحكم يقولون على الشيء فرع عن تصوره حتى تحصل حتى له صورة من أجل, أن, أجل أن يعطي الحكم الآن هذا إلآن الكو هذا مثلاً. مثلاً. مثلا يجوز شربه, يجوز شربه أو, لا يجوز. أو لا يجوز أنا لا أستطيع أن أقول يجوز أو لا يجوز إلا إذا تعرف على ما بداخله فإن قلنا هو خم قلت أرام إن قلنا هو ما قلت علان تع فالحكم, فالحكم على, الشيء على الشيء إنما هو فرع عن التصور. التصور فشأن العالم الذي يمكن, الذي يمكن أن يفت الناس في هذه النوازل في أن نوازل نوازل نوازل يتابع لا بأس, لا بأس. يغتفر, يغتفر هذا له بل ربما تعين هذا في حق بعضه لكن عوام الناس وأنا منهم لما ينشغل عن قضيتهم الأصلية ما خلقت لهذا فكرين البقرة. فكرين البقرة حديث في المخاري أن باقرة من بني إسرائيل ركبها صعبها فنطخت البقرة وقالت ما هذا خلقنا إنما خلقنا للحر أنطق الله بقرة لما ركبها صعبها قالت لا لا لا ما هذا خلقنا إنما خلقنا للحر وانا اصرخ وأنا في نفسي واخواني أيضا, نفسي أيضاً الان اقول ما لي هذا خلقنا. خلقنا انما خلقنا لغاية, لغاية ساميه إن كريمة, إن عظيمة. كريمه عظيمه هي عباده, هي عبادة الله تبارك وتعالى هذه الاوقات الضائعه داعة داعة داعة داعة داعة لمصلحة من, لمصلحة لمصلحة من, من؟, من؟ المصلحة, المصلحه ترجوها من إذا المصلحة لقيت الله بالاخره لمصلحة وطن زعمت أنك ترجو مصلحته لمصلحة من طريق التغيير لا يكون إلا من طريق وضعه الله ووضعه رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم هذا هو الطريق واجعلني أقولها بكل وضوح لا تقوم لنا دوله إلا إذا أقمنا العبودية الدولة لا تقوم للاسلام إلا بإقامة العبودية ابتداء والله عز وجل ما أمرنا بإقامة الدولة وإنما أمرنا بإقامة العبودية فإذا أقمنا له العبودية التي أراد أقام لنا الدولة ما أمرنا الله بإقامة الدولة وإنما أمرنا بإقامة العبودية كل منا في نفسه وفي من ولاه الله عليه فإذا اقمنا العبودية على الوجه الذي أراده الله أقام الله عز وجل لنا الدولة ولا بد في غير هذا الطريق مخاطرات قد وقد وقد, وقد طب هندخل نحاول. نحاول والله, والله نحن, نحن نجزم, نجزم أن هذا ليس هو الطريق لكن قد لكن نحصل منه بعض المصالح قد نضرأ به بعض المفاسد قد, قد. وباب, وباب القد قدات كما, كما يقال لا يغلق إذا فتح باب, باب القد قدات فربما لا يغلق إلى قيام الساعة, الساعة. لأن, إن إنسان لأن كل انسان كل يمكن أن يقول قد يكون قد يكون قد قد قد قد لا, قد لا تنتهي لكن, لكن الطريق المضمون, المضمون الذي خلقنا من أجله, من أجله وأمرنا به أن نكون, أن نكون عبيدا لله جل وعلا, لله جل وعلاً. جل وعلاً. هذه هي القضية, هذه هي القضية, القضية التي لا التي ينبغي أبداً, ابدا أن نغفلها لا في فتنة ولا في محنة ولا في رخاء ولا في نعيم وقبل أن تخل للدعاء أنتخل الدعاء وذكر الدعاء إخواني وقضايا المسلمين بخضايا أيضا, أيضا فقبل أن أصعد, أصعد المنبر ذكرني بعض إخواني, إخواني أن هناك حملة, أن هناك حملة للتبرع, للتبرع لإخوانكم, لإخوانكم في سوريا, في سوريا فتصدقوا فتصبق بارك الله فيكم, بارك فيكم وانفقوا, وأنفقوا ينفق الله عز وجل عليكم, جل عليكم, جل عليكم وكونوا, وكونوا في عون إخوانكم يكن الله إخوانكم يكن جل وعلا في, في عونكم والله في عون, في, عون العبد العبد في عون العبد ما كان العبد في عون اخي, اخي, اخي, اخي تجمع التبرعات إن شاء الله تبارك تعالى بعد الصلاة أسأل الله جل وعلا أن يأخذ من واصينا جميعا إليه اللهم خذ من واصينا جميعا إليه اللهم خذ منا واصينا جميعا إليه اللهم خذ منا واصينا جميعا إليه اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردًا جميلًا اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردًا جميلًا اللهم ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردًا جميلًا ردنا ورد المسلمين إليك وإلى دينهم ردًا جميلًا اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا آمين آمين آمين, آمين, آمين, آمين <تصفيق>